ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الظالبون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الظالبون